تسعة استمع للحروف بالصوائط القصيرة وأعدها ثم اقرأها واكتبها في دفترك أو عو ثو سو صو حو خو هو دو ضو قو ذو زو ضو قو كو فو